الله الذي رفع السماوات بِغَيْرِ عَمَدٍ ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَهُو الذي مَدد الأررضَ وَجَعَلَ فِيهاَا رَواسَ وَأَنهَا رَ وَمِنْ كلُِ السمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْوجَينِ سْنَيين يُغْش اللييل النض إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَومتَفَكَرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل وَازْرَعُوا وَنَخِيلًا صِنْوَانًا وَغَيْرَ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيط الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 لَ مُعَِّبَاتُ مِ بَن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْلَهُ نَهُ مِن أَمْرِ الل إِ اللهَّ عَ الله لَا يُغَّرُ مَا بِقَوْمِ حتىََّ يُغَّرُ مَا بِأَفُسِهِم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 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 خَلَقَكَ خَلْقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا يُنْقَضُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغْرَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 والَّذينَ يَصِلونَ مَا أَمَ رَضَُّ بِ أَ يُصَلَ وَيَخْشَعونَ رَبَّّهُم وَيَخَافُونَ سُ الْحِسَاب وََّذينَ صَابَرُ بَتِ غَ أَوجَهِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَنثَقُ مَِّا وَآنْ فَقُومَِّا رَزَقُنَا سََِّ وَعَانَةَ وَيَدَ رَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّئَة وَيَدَ رَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّئَةَأُلئِكَ لَهُم رَقبَ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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تهل قريب من دارهم او تهل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابك أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 لَوْ مَعَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وضلها. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق